وبدالهم سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا وحقدهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نزلكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومؤاكم النار وما لكم من عصرين ذلكم بانكم استخبتم ايات الله هدوا وغروتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعذبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمِيلَ تَلْتِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا ذِلَّةً وَأَجَلٍ مُتَمَامٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُ مُعْرِضُونَ ثم تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أتارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون